وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعجوز إن الجنة لا يدخلها العجز فولت تبكي قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول انا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا